Fifty Languages Tootiehshira, psikoblera Ariba'atun wa-sab'un Ariba'a wa-sab'un Zikwaram, cha-la'un Raja'u shay Raja'u هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان لي شعري؟ متشك من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا تكنح جاكو من فضلك اقصر بقليل من فضلك اكثر بقليل صورتك زر هل يمكنك تظهير الصوره تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم صورتك ديسكم على السي دي على ال سي دي الصور موجوده في الكاميرا الصور في الكاميرا صحه تر بغت هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه أبشر <تصفيق> قوتاغه الزجاج تالف الزجاج تالف بطاريكر طسغه البطاريه, فارغة البطارية فارغة هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كي القميص؟ غونچ جخر هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ شروخ خر هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء سرنيچ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار سرنيچ ي ناميچ ماش زرهغانري شيانا هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه توتن في انا هل عندك منفضت سجائر هل عندك منفضت سجائر سيجاره وشه ا تدخن السيجار اتدخن السيجار أتدخن السيجارة؟ لولجة تتن ويشرة أتدخن الغاليون؟ أتدخن الغاليون؟